الله أكبر الله أكبر, الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماله يوم الدين إياك لأسفل وإياك نفتعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق من لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّنْ رِّزْقِنَا تَاللهِ لَتَسْأَلُنَّ نَعْمَ مَا تَفْتَرُونَ يجعلون لله البنات سبحا له وله ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالؤث ظل وجهه ثدا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء يَيمْسِكُهُ عَلَاهُ أَيَمْسِكُهُ عَلَى ظُلْمٍ أَمْ يَدُّ السُّوءِ بِالتُّرَابِ أَلَيْسَ هَٰذَا مَا يَحْكُمُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مثل السود وللله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمه ما ترك عليها ما ترك عليها من دابة ولا يؤخرهم ولكن يؤخرون إلى أجل متما فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب وتصف السنّة مُلَكَّب أنَّ لَغُرَ حُسْنَ لا جَرَم أنَّ لَغُرَ نَرَ وَأَنَّ لَغُرَ مُخْرَطُنَ تَلَّاهِ لَقَد أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْقَانُ أَعْمَالَهُمْ فزيل لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وغداً ورحمةً لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماءً فأحيى به الأرض بعد موتها إنه في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأعماق غرابة نصفيكم مما في بطونه نصفيكم مما في بطونه بين فرط ودم اللبن خالصا سائغا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعلاف تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْفِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُعُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَا يَحْرِشُونَ ثُم مرات فسلك سول ربك دون لا يخرج من رطولها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الناس إن في ذلك لآية للقوم يتفكرون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 فَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ فِي الرِّزْقَ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءَ أَفَبِنِئْمَةِ اللَّهِ يَجَحَدُونَ والله جعل لكم من أفسكم أزواج وجعل لكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ